اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إن الكلام ما زال متصلا في أقسام البدع وكان آخر قسم خرقناه انقسامها من حيث الحقيقة والإضافة الى قسمين بدعه حقيقية وبدعه اضافيه ثم قال الشيخ رحمة الله عليه في كتابه الابداع في مضار الابتداع قال الوجه الخامس تنقسم البدعة الى كلية وجزئية تنقسم البدعة الى قسمين بدعة كلية وبدعة جزئية قال فإن الخلل الناشئ عنها الخلل والفساد الذي ينشأ عن البدعة قد يكون كليا في الشريعة فتكون البدعة كلية وذلك بدعه التحسين والتقبيح العقليين هذه بدعه كليه بدعه التقبيح والتحسين العقليين الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل هذه بدعه من البدع الكليه قال منها من البدع الكليه التي تندرج تحت التحسين والتقبيح قولوا قوله أن إرسال الرسل من الجائز العقلي عند أهل السنة عند أهل السنة إرسال الرسل أمر جائز المعتزله قالوا بوجوبه قالوا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسلا وبنوا قولهم هذا على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح يقولون انه يجب على الله فعل الأصلح لعباده هو إرسال الرسل هو الأصلح يجب على الله أن يرسل الرسل قال وأوجبه المعتزلة بناء على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح فيقولون النظام المؤدي إلى صلاح النوع, النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة لا يتم إلا ببعثة الرسل يقول المعتزلة النظام المؤدي إلى صلاح الإنسان في معاشه ومعاده لا يتم إلا ببعثة بسر وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله تعالى هذا كلام معتزل وأوجبه أيضا الفلاسفة بناء على قاعدة التعليل أو الطبيعة فهم يقولون يلزم من وجود العالم بالتعليل أو الطبع ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه وجود من يصلحه وهم الرسل وأحاله السمانية قال السمانية والبراهما مستحيل إرسال الرسل زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لماذا قالوا العقل يغني عن إرسال الرسل فإذا ما دام العقل يغنع عن الرسل فيكون إرسال الرسل عبثا فإن الشيء إن كان حسنا عند العقل فعله وإن لم تأتي بالرسل وإن كان قبيحا عند العقل تركه وإن أتت بالرسل وإن لم يكن عنده حسنا ولا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإن لا تركه نعوذ بالله من الضلال إن كلام هذا كلام كلام أهل الضلال الذين يجيبون على الله ويحرمون عليه بعقولهم قال والسمانية السمانية بضم السين وفتح الميم المخففة نسبة إلى سمنات سمنات بلد بالهند وهم فرقه يعبدون الأصنام ها أصحاب هذا الكلام نسعوا في بلدة اسمها سمنات في الهند فنسبوا إليها وأما البراهمة فهم نسبة إلى رئيسهم برهام وهم قوم كفار دي من أمثلة البدع الكلية التحسين والتقبيح العقل المعتزل قالوا يجب على الله إرسال الرسل لأن العالم أو النوع الإنساني لا يصلح في معاش ومعاده إلا بالرسل ويجب على الله الفياد الأصلح إذن يجب على الله أن يرسل الرسل السمانية والبراهما قالوا لا ارسال الرسل مستحيل وعبث لان لغاء العقل يغني عن ارسال الرسل فما يعرفه العقل بحبه حسنا يفعله وما يعرفه قبيحا يتركه ده مثال من امثله البدعه الكليه مثال اخر بدعه انكار الاخبار النبوية مطلقا اقتصارا على القرآن الجماعة الذين يسمون القرآنيين الذين يزعمون أنه يكفينا القرآن ولا داعي للسنة يكفينا القرآن ولا داعي للسنة القرآن حافظه الله تعالى فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا لحافظوه أما السنة ففيها صحيح فضعيف وفي موضوع وما يقدرش الميز ده من ده فالقرآن يكفينا هذه بدعه بدعة إنكار الأخبار النبوية مطلقا بزعم الاقتفاء بالقرآن أو بدعة إخبار انكار أخبار الاحاد أحاديث الآحاد وأنتم تعلمون من البدهيات في المصطلح أن الخبر من حيث العدد ينقسم إلى متواتر وإيه؟ وآحاد فالمتواتر ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من اول الصند الى ايه منتهى واقل الجميع عشرة فما فوق عشر فما فوق بهذا المتواتر متواتر والاحاد ما رواه اقل من عدد الايه المتواتر ما اقل ما رواه عدد اقل من عدد المتواتر اسمه احاد فهناك فرقه من فرق الضلال ايضا والزيغ والمبتدعه انكروا احاديث الاحاد وانكروا الاحتجاج به يب من أمثلة البدعة الكلية بدعة التحسين والتقبيح العقليين وبدعة انكار الاحاديث سواء إنكار الأخاديث كلها المتواترة والأخاذ بزعم الاكتفاء بالقرآن أو إنكار أخاديث الأخاذ وحدها وجه كون هذه البدعة كلية أنها تشمل ما لا حصر له من فروع الشريعة معنى انها بدعة كلية لأن تندرج تحتها إيه؟ فروع كثيرة وجزئيات كثيرة أن عامة التكاليف مبني عليها لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان واردا من السنة فأكثر نقل السنة من الأحاد الأحاديث المتواترة جمعها بعضهم في رسائل صغيرة لأنها أحاديث نادرة جدا وقليلة معدودة وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبين السنة ده الرد على اللي بيقولوا إيه أحاديث الأحاد بيقولوا إن كان واردا إن كان الأمر وارد على المكلف من السنة فأكثر السنة أحد وإن كان من الكتاب فإنما تبين السنة فكل ما لم يبين في القران فلا بد ان تبينه الايه تبينه السنه ربنا قال واقيموا الصلاه وادوا الزكاه فين تفصيل الصلاه انها خمس ركعات والصبح ركعتين والمارب ثلاثه والباقي اربعه وانها ركوع وسجود وقيام ويقول في دي ايه ودي في ايه واقد ايه واقد ايه هذه بيانات السنه الزكاه الاصناف التي تدفع فيها بيانات بينتها السنه القدر وهذه بينته السنة فلا بد لمنكر العمل بخبر الاحاد ان يستعمل فيه رأيه وهواه لان الشيء اللي في الكتاب السنة اللي يتبينه واغثر السنة حديث ايه احاد هو يقول لا اعمل با حاديث الاحاد فحيبين بقى المجمل في الكتاب بايه حيبينه برأيه وهواه ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فلا بد لمنكر العمل بخبر الأحاد أن يستعمل فيه رأيه وهواه وهو الابتداع بعينه فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنة وأول بذلك الابتداع بإنكار العمل بالأخبار النبوية مطلقة إذا كان منكر العمل بالأحادي بأخبار الأحاد مبتدع إما البغى لينكر المتواتر ايه ايه هو أولى بالإن بالابتداع واولى بذلك الابتداع وأول بذلك الابتداع بإنكار العمل بالاخبار النبوية مطلقا سواء كانت متواترة أو واحد اكتفاء بالقرآن واقتصارا على ما استحسنته عقوله عقولهم في فهم القرآن حتى إن منهم من أباح الخمرة بأي من القرآن. ليه ربنا قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم زاعمين اننا داخله تحت قولي في طعم فيما طعم اذا كان اصححها فيما الميم عندي مقدمه على عين طعم اننا داخله تحت قولي فيما طعم ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في طعم والخم في طيب ما ايه في بحلال. وقد تقدم بيان ذلك هذا من البدع الايه الحقيقية وفي هؤلاء وأمثالهم المنكرين للسنة بقسميها أو آحادها في هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلوات الله وسلام عليه لألفين أحدكم متكئاً على أركته يأتي الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وددنا في كتاب لي تبعناه وفي رواية الا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وإنما حرم رسول الله كما حرم الله الله, الله تعالى قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وإثبات أن رسول أن رسول وإثبات أن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في التحليل والتحريم هذا الحديث وارد في ذم الذين أنكروا التحليل والتحريم بالسنة ووارد في إثبات أن السنة كالقرآن في التحليل والإيه والتحريم فمن أنكر ذلك؟ فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله من قال الحلال والحرام في القرآن وليس للسنه في التحليل والتحريم نصيب هذا بنى مذهبه هذا على رأيه لم يبني على كتاب ولا على سنة فبدعته هذه بدعة كلية حقيقية فمن أنكر ذلك فقد بنى أعماله على رأيه وبقية الأمثلة لا تخفى على بسيط وشبهة المنكر لخبر الآحاد النسل قالوا لا يعمل بأحاديث الآحاد قالوا ليه بنوا هذا المذب على ايه قالوا أن أحاديث الآحاد تفيد الظن أحاديث الآحاد تفيد الظن الخبر المتواتر يفيد اليقين, اليقين. يجعل الغائب كالحاضر، ازاي احنا قاعدين لقينا عشر رجال داخلين يقولوا حصل كذا وبعد شوية لقينا عشر رجال داخلين يقولوا حصل كذا ها وبعد شوية جد دفعة يقول حصل كذا فصرنا بسماعنا هذا الخبر عن هذا الطريق المتواتر عشرة عن عشرة عن عشرة كأننا إيه رعينا بأنفسنا أو سمعنا أو سمعنا فالخبر المتواتر أفاد العلم الإيه اليقين ما عادش في مجال للشك خالص صار عندك يقين ان هذا حدث خبر الاحد من طريق المقبول من طريق العدل التام الضبط او خفيف الضبط هذا مقبول ولكن يفيد الظن لا يفيد الايه لا يفيد اليقين لغلبة الظن ان الانسان الواحد ممكن يسفو ممكن يغطى في النقل ممكن ما يحفظش ايه ما يحفظش كويس فحديثه مقبول لكن لا يفيد الايه لا يفيد اليقين فالذين أنكروا السنة بقسميها أو أنكروا الآحاد منها بنوا ظنهم بنوا رأيهم على الظن أن خبر الاحاد ظني والله نهانا عن اتباع الظن لأنه ذم الكفر بقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا قال الشيخ رحمه الله عليه وهي شبهه فاسدة هذه الشبهه التي عرضت لهم فبنوا عليها مذهبهم شبهة فاسدة لأن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقائد التي لا بد فيها من العلم كما هو سياق الآية وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن ولذا أجمع الفقهاء على الأخذ بدلالة العموم والقياس وخبر الواحد وكلها ظنية والراجع انه كما كتب شيخنا الالباني رحمة الله عليه اقاديثماع zaczyك حجة في العقائد والاحكام اقاديث الاشاديثMo في العقائد отдaksa الحديث الاشادي حجة في العقيدة وحجة في العبادة حجة في العقائد وفي الاعمال وميكلف شرعا لان النبي عليه صلى بعث معاذ بن جبل الى اليمن. فقال له إنك تاتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ بن جبل الى اهل الكتاب باليمن يدعوهم الى الصلاه والزكاه ولا يدعو من الاول الى العقيده الى العقيدة انك تاتي قوما اله كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الله وان رسول الله يبقى اذا احاديث الاحاد حجه في العقيده في العقائد والاحكام وبعدين اهل اليمن تلقوا ذلك بالقبول تلقوا ذلك بالقبول وقبلوا الدعوه من معاذ بن جبل وما قال درانا ان محمد ارسلك احنا عايزين عشرة معاك ييجوا ويحملوا هذه الرساله ما قال قبلوا الايه قبلوا الدعوه منه رضي الله عنه ومن علي رضي الله عنه وكان في احيانا يبعث معاذ من جبل اليمن وحده واحيانا يبعث ايه عليا وحده واحيانا يبعث ابو موسى الاشعري وحده وربما اجتمعوا مع بعضهم لكنهم دون حد التواتر فاحاديث الاحاد حجه بنفسها في العقائد والايه في العقائد والاحكام قالوا بدعه الخوارج في زعمهم ألا تحكيم مستدلين بقوله تعالى إن الحكم إلا لله ألا تحكيم في الخلاف الذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنه ورضوا بالتحاكم فخرجت الخوارج وقال لا, لا تحكيم ان الحكم إلا لله بناء على أن اللفظ عام لم يلحقوا تخصيص ان الحكم إلا لله أنت بتحكم بشر ليه جماعة خصمه جماعة خصمه واختلف وتقاتلوا فجاءوا نختار حكام يصلحوا بيننا قالوا لا الحكام ده غلط حكام بشر غلط إن الحكم الا لله حاكم بشر ما ينفعش، ونسوا ان الله تعالى امر بارسال الحكم فقال وان خفتم شقاق بينهم في الزوجين وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها فسمى الله المصلحين بين الزوجين او بين الازواج ايه حكاما ونسوا قوله تعالى ايضا في جزاء الصيد الذي شرحناه في قبة الجمعة الماضية ايه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم ايه حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عقل منكم ولو علموا ان من العموم ما يراد به الخصوص لم يسرعوا الى الانكار هكذا الخوارج دائما هكذا الخوارج يتمسكون بعموم النصوص ولا يعلمون أن العام قد يراد بالخاص وأن العام قد يخصص ولو علموا أن من العموم ما يراد بالخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولا نظروا هل هذا العام مخصوص أم غير مخصوص نعوذ بالله من الضلال وهؤلاء الخوارج هم الذين خرجوا على الامام علي رضي الله عنه وكفروه لما رضى بحكم ايه بحكم نفر من الصحابة كفروا عليا وخرجوا عليه ومنهم من يقول مرتكب الكبيرة كافر وما اشبه ذلك من البدع التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة دون فرع بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية وقد يكون ضرر البدعات جزئية بل القسم الاول بدعة كلية ليه؟ لان الخلل الذي يحصل ده ايه؟ خلل كل وقد يكون ضررها ايه؟ جزئية ده القسم الثاني بك ده القسم الثاني خلي بالك افصل كده بين كلام عشان تفهم كلام موسيح على بعض كده افهم الشيخ رحمة الله عليه قال في الاول ايه؟ تنقسم الى كلية وجزئية فان الخلل الناشئ اكتبا واحد فان الخلل الناشئ عنها قد يكون كليا بما بدعه ايه كليا ثم قال بعد ما شرح البدعه الكليه والضرب لها وقد يكون اي الخلل الناشئ عن بدعه ايه جزئيه اكتب رقم اثنين وقد يكون ضرر البدعات جزئيا ياتي في بعض الفروع دون بعض كبدعه ايه جزئيه كبدعه التغني بالقران بدعة التغني بالقران وقراءته على الانغام والايقاعات الموسيقيه والتلحين في الاذان والاعتماد في الصلاه على إحدى الرجلين يقف وجهه رفع رجله ومتكئ على رجل زي الوقف على النصيه كده ونذر الصيام قائما لا يجلس ضاحيا لا يستغل ساكتا لا يتكلم لله علي نذر يوم الجمعة في الشارع في الشمس. ما مدخلش دوة الجامعة ولا اقعد. خليني واقف طول الخطبة على ما تخطبه تخلص. واقف في الشمس لا استضل ولا اتكلم ولا اقعد. والامتناع عن تناول ما حل الله من غير عذر شرعي. الكلام ده سبق الكلام عنه. اه? واحد الدكتور قال له طول ما انتم تاخدوا العلاج ما تاكلش كذا. فهو ترك ايه? حمية. ايه بل ما حرمش ما حرم ما حل الله لا. لكن من البدع الامتناع عن تناول ما حل الله من غير عذر الشرع كالنوم واحد يقول له مش هنام طول اللي اصلي صاحي اصلي مش هنام او يمتنع من اكل لذيذ الطعام او يمتنع من النكاح والزواج وما الى ذلك من البدع الإضافية فانها لا تتعدى محلها ولا تنتظم غيرها حتى تكون اصلا لها يبال البدع اذا كان الخلل بتاعها مقتصر على جزئية تلا بدع ايه جزئية واما اذا كان الخلل بتاعها واسع يشمل كثير من الشريعة في بدعة ايه كلية ثم قال رحمة الله عليه الوجه السادس في تقسيم بدعة تم قاسم الى عبادية وعادية بدعة في العبادة وبدعة في الايه في العادة تم قاسم الى عبادية وعادية والعبادة ما يقصد منها التقرب إلى الله تعالى طمعا في الثواب العبادة ما يقصد منها التقرب إلى الله تعالى طمعا في الثواب والأمر العادي هو ما لا يقصد منه التقرب إلى الله تعالى أي أنها بحسب أصلها الموضوعة له لم يقصد بها ذلك وإن صح فيها التقرب باعتبار أمر غير لازم لها تعالى فين الأمور المباحة بالنيات الصالحة تكون ايه تكون عبادة الامور المباحة بالنيات الصالحة تكون عبادة تقل العبادة ما يقصد به تقرب الى الله طمعا في ثوابه والعادة ما لا يقصد به التقرب الى الله تعالى يعني هي بحسب اصلها مش مقصود بها الايه مش مقصود بها العبادة يعني الاكل والشرق بأمور ايه مباحة. مش مقصود بها العبادة انهم امور مباحة لكن المؤمن يستطيع ان يتعبد باكله وشربه ونومه كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي انا بنمش كده كسلا ولا بطالا ولا خلود الى الارض ولا ايصال للراحه لا انا طول النهار بشتغل ايه بعمل في عباده او في دنيا لله عز وجل فانا بتعب فلما بنام بنام علشان ارتاح عشان اقدر اواصل عشان اقدر اواصل فأنا لما احتسب ساعات النوم عند ربنا يثيب الله عليها الأكل والشرب ما بأكلش أنا كده لمجرد الأكل والشرب جعان شبعان باكل لا أنا لا أكل إلا إذا جعد وبأكل عشان أتقوى على طاعة الله عز وجل لأن الجسم إذا كنتش أأكله وأغذيه حيضعف على العبادة إذا بالنية الصالحة في صور الأمور العادية تصير عبادة قال ولعادي ما لا يقصد منه التقرب إلى الله تعالى أي انها بحسب أصلها الموضوعة له لم يقصد بها ذلك وإن صح فيها التقرب باعتبار أمر غير لازم لها وهي الأمور الجارية بين الخلق في الاكتساب وسائر المحاولات الدنيوية التي هي طرق لنيل الحظوظ العاجلة مثل العقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها ولا نزاع لهم في امكان الابتداع في العبادات، ما فيش خلاف ان فعلا ممكن يحصل في الامور العادية ايه بدعة لا نزاع لهم في امكان الابتداع في العبادات ووقوعه سواء كانت العبادات اعمالا قلبية وامورا اعتقادية ام كانت من اعمال الجوارح قولا او فعلا كمذهب القدرية ومرجعة احنا قلنا ان ال البدعة،, البدعة عملية وبدعة ايه وبدعة اعتقادية بنعة اعتقادية كبدعة القدرية الذين لا قالوا لا قدر والامر ايه انف والله لا يعلم الاشياء قبل ايه وقوعها انما يعلم بعد وقوعها كبدعة المرجئة الذين يقول الايمان قول لا عمل المرجئة الذين يقول الايمان قول ولا عمل وغلات وغلاتهم يقول قول باللسان يعني جمهورهم على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان أما الأعمال لا ليست داخلها في مسمى الإيمان فمن اعتقد بقلب واقر لسانه فهو مؤمن كامل الإيمان مهما عمل مهما عمل حتى لا المحرمات ما من اعتقد بقلبه واقر بلسانه فهو عند جمهور المرجئة مؤمن كامل الإيمان وغلاتهم نفوا كمان تصديق القلب وقالوا يكفي اللسان من قر لسانه وان لم يكن مصدقا بقلبه يبى مؤمن كامل ما فهذه بدع في الاعتقاد وبدعة الخوارج ومنها تكفير المؤمن المسلم الكبير كما سبق والمعتزلة وكذلك مذهب الاباحية وكاختراع العبادات على غير مثال سابق ولا اصل مرجوع اليه يبى بالنسبة للامور العبادية فيش خلاف ان البدعة تقع ايه تقع فيه لا نزاع بين العلماء في امكان وقوع البدعة في العبادة سواء كانت البدعة اعتقادية او بدعة عملية بدعة عملية بالجوارح او بالقلب ولم وانما اختلفت الانظار في الابتداع في العاديات فيش نزاع ان البدعة داخلها في العبادة لكن في العادة يا ترى ممكن في الامور العادية بفي بدعة هنا بقى وقع ايه وقع اختلاف هل ممكن تكون في بدعه في العادة ولا لا والمختار عند أصحاب الطريقة الثانية في معنى البدعة إمكان وقوع البدعه في الأمور العادية وإمكانه ووقو... ووقوعه قائلين لنا أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانين التي بها صلاح الناس في أمور المعاش والمعاد. الذين قالوا بان البدع ممكن تحصى في الامور العاديه قالوا الشرع جيه كامل وافي لكل ما يحتاج الناس في دينهم ودنياهم فالعادات والعبادات كلاهما مشروع وكما اننا مأمورون في العبادات بالا نحدث فيها فكذلك العادات فاذا امكن الابتداع في العبادة جاز الابتداع في الامور العادية التي يقصد بها صلاح الدنيا ورد عليهم اصحاب الطريقة الاولى الذين قالوا ان البدع خاصة بالايه بالعبادة قالوا لو جاز الابتداع في العاديات لوجب ان يعد كل العادات التي حدثت بعد الصدر الاول من المآكل والمشارب والملابس والمسائل نازلة والتالي والتالبات يعني ايه لو جلنا ان البدعة تدخل في الامور العادية هنقولوا بقى ايه الاكل المعلقة بدعة ليه لان الصحان ما كنش بيأكل بالمعلقة الاكل في الصحن يشعر فيه ببضعة فقالوا لو جاز الابتداع في العاديات لوجب ان يعد كل ما خالف الصدر الاول في العادات من المآكل والمشارب والملابس والمسائل النازلة بدعه والتالي باطل اما الملازمة فلان مناطة الابتداع حينئذ على احداث الطرائق الدينية عبادة كانت عاده وهذه المذكورات كذلك وأما بطلان التالي فلوجهين الأول أنه لو عدت هذه المذكورات من البدع لكان كل من تلبس بشيء منها مخالفا لما كان عليه الصدر الأول وهو موجب للذم، وهذا من الشناعة بمكان فإن العادات من الأمور التي تدور مع الأزمنة والأمكنة فللناس في كل زمان وفي كل مكان عادات مختلفة وهم مع كل هذه العادات حيث حوفظ فيها على القوانين الشرعية الجارية على مقتنك دب السنة على تمام الموافقة للصدر الفاضل ها؟ هناك امور حسمها الله تبارك وتعالى وجعلها اصولا ثابتة للأولين والاية والاخرين فهناك امور وسع الله تعالى فعل المسلمين يضرون في الفلك ويكيفون انفسهم حسب الاية اماكنهم وازمنتهم بس منهم من في الاية في هذا الفلك لا يخرجون عنه الثاني ان عد هذه بدعا يؤدي الى نسبة الحرج والتضييق للشريعة فان في التزام الزي الواحد والحالة الواحدة والعادة الواحدة تعبا ومشقه قضت به الشريعة وانما كان الالتزام كذلك لاختلاف الاخلاق والازمنه والبقاع والاحوال والجواب ان هذا مبني على ما رأيتم من قصر البدعة على الحادث المذموه وأرباب الطريقة الثانية يطلقونها على معنى أعم من ذلك كما عرفت فيجوز أن البدعة العادية مما تدخل تحت قانون شرعي عادي فلا يعد التلبس بها مخالفة ولا يوجب الحكم عليها بالابتداع أن تكون الشريعة قاضية بالتزام معداها بل نقول يجوز إجماع الأمة على أمر عادي لم يكن في الصدر الأول بناء على التحقيق من أن الإجماع يجري في الأمور الدنيوية والناس بإجماعهم على فعل هذه العادة متبعون للشرع حيث حكم, بأن أو حيث حكم صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا تجتمع على ضلاله ولنا على الوقوع ما سيأتي في التقسيم الثاني من نحو المكوس والمظالم المحدثة وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بضيق الوراثة وإقامة صورا للأئمة وولاة الأمور واتخاذ المناخل وغسل الأيدي بالصابون ولبس الطيالس وتوسيع الأكمام وأجبه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة ورد ذلك أرباب الطريقة الأولى والخلاصة أو الراجح في المسألة أن الأمور أو أن البدع إنما هي في الأمور الايه المتعبد بها التي يتقرب بها إلى الله أما أمور الدنيا فما لم تخالف الشرع فهي على الإيه على الإباحة وما كان منها حسنا فهو حسن وما كان منها قبيح فهو, إيه؟ فهو قبيح والله تعالى أعلم